لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر إلهاً واحد صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا الله أكبر عز سلطاناً ومجدا وتعالى ملكاً وجدّا الله أكبر عنت الوجوه لعظمته وخضعت الخلائق لقدرته الله أكبر ما ذكره الذاكرون واستغفره المستغفرون والله أكبر ما هلل المهللون وكبر المكبرون الله أكبر عدد ما هل هلال وأدبر الله أكبر عدد ما بزغ فجر يوم وأنور الله أكبر عدد ما لبى ملب وكبر الله أكبر عدد ما حج حاج واعتمر الله أكبر عدد ما أهل بالتوحيد وأقر الله أكبر عدد ما أتى البلد الحرام واستقر الله أكبر عدد ما طاف بالبيت العتيق ووقر الله أكبر عدد ما ذبح من قرابين وشكر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا أيها المسلمون اتقوا الله دهركم وأخلصوا له سركم وجهركم واذكروا نعمة ربكم إذ بلغتم وأمتعتم بهذا الموسم المبارك وهذه الأيام العشر الفاضلة حتى أدركتم نهايتها بعد أن ربحتم غنيمتها وها هي تتوج بأكبر أعياد الإسلام الذي أشرق نوره فعم البشر جميع الأنام فاليوم هو آخر أيام العشر وخاتم الأيام المعلومات إنه أفضل الأيام عند الله وأعظمها يوم عظيم مجيد وعيدٌ كريم بهيج يدعى يوم الحج الأكبر ويوم النحر تتلوه أيامٌ ثلاثةٌ معدودات قال عليه الصلاة والسلام أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر رواه أحمد وأبو داود وقال صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام رواه أبو داود وغيره الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أمة الإسلام هذا عيدنا كما بيَّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا متفق عليه وقد جعل الله تعالى لكل أمة منسكى وجعل, وجعل لهذه الأمة عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى الذي نحن فيه الآن ونعيشه اليوم فهنيئاً لكم يا أمة الإسلام بهذين العيدين الذين خصكم الله بهما فلكل أمة عيد ونحن هذا عيدنا عيد اليوم عيد الاضحى يزدان بما خص به من قروبات عظيمه وما يقع فيه من اعمال جليلة، من الحجاج والمقيمين في الامصار ففيه ذكر وتكبير وصلاه عيد وذبح اضحيه وهدي لله وهو عيد محبه وتالف ووئام وصله واجتماع وسلام واظهار ذلك يوم العيد من إعلان الشعائر وتعظيمها وذلك دلالة على تقوى القلوب لعلام الغيوب فاجعلوا عباد الله يوم عيدكم يوم فرح وهنا يوم سعادة وصفاء لا يوم فرقة وبغضاء ولا قطيعة وشحناء بل تغافروا وتصافحوا وتوادوا وتحابوا وتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان صلوا الأرحام وارحموا الضعفاء والأيتام وتخلقوا بأخلاق وآداء بالإسلام وهذا اليوم المبارك تجتمع فيه عبادات لا تجتمع في غيره فحجاج بيت الله اليوم الجمار يرمون والهدي ينحرون ورؤوسهم يحلقون وبالبيت يطوفون وبالصفى والمروة يسعون وأهلُ البلدان اليوم يُكبِّرون وفي المصلى يجتمعون وصلاة العيد يؤدون وأضحياتهم يذبحون ما أجلَّ شأنهم وأعظم قدرهم إنهم جميعًا مسلمون يدينون إنهم جميعًا مسلمون بدينٍ واحد يدينون ولربٍ واحد يعبدون ولرسولٍ واحد يتبعون ولقبلةٍ واحدةٍ يتجهون ولكتابٍ واحد يقرؤون ولأعمالٍ واحدةٍ يؤدون هل هناك وحدةٌ أعظم من هذه الوحدة أيها الموحدون إن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أمة الإسلام لقد شرع الله لنا في موسم الحج عبادات جليلة وجعل لنا شعائر عظيمة وحثنا تعالى على تعظيمها وجعل ذلك علامة على تقوى القلوب فقال سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وفي إضافة التقوى إلى القلوب بيان أنها محلها ومنشأها وكفى بهذا حثًا على إصلاحها والاهتمام بها وإذا صلح القلب بالمعرفة والتوحيد والإيمان صلح الجسد كله بالطاعة والتسليم والإذعان لرب العالمين عباد الله والحج في شعائره وأعماله وزمانه ومكانه يرسخ التوحيد في القلوب وهو دليل على ايمان من اداه على الوجه المطلوب ومن تامل اذكار الحج وجد فيها من توحيد الله تعالى وتعظيمه واجلاله ما يعلق القلوب به سبحانه وحده لا شريك له ففي كل من سكن ذكر ودعاء وتوحيد فعندما فعندما يحرم الحاج يهلُّ بالتوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك أي طاعةً بعد طاعة وإجابةً بعد إجابة وهذا دليل على الاستسلام لله تعالى والانقياد له وعندما يجأر قائلاً لبيك لا شريك لك ويختم التلبية بقوله لا شريك لك فإنما ينادي بعزم العقد على ألا يجعل لله شريكا ولا يصرف شيئا من العبادة لغيره وبما أنه يعتقد أن الله واحد لا ند له ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل وأنه المحي والمميت وأنه الخالق الرازق وأنه النافع الضار وأنه استأثر بعلم الغيب وحده وله الكمال المطلق وهو على كل شيء قدير وأنه مالك الملك ومدبر الكون وهو وحده صاحب السلطان القاهر في هذا العالم يتصرف في ملكه كيف ما يشاء ويختار بما أنه يعتقد ذلك فلا يشرك به شيئا بأن يدعو غير الله من الأولياء والصالحين أو يسجد لغير الله لا لصنم ولا لبشر ولا لحجر ولا لشجر ولا يذبح لغير الله ولا ينذر للمخلوق ولا ينذر لمخلوق أو يسأله الشفاعة ويتوكل عليه أو يعتقد فيه القدرة على الضر والنفع والعطاء والمنع والتصرف في الكون كل ذلك مما يحذره الموحد الذي قال لبيك لا شريك لك كما أنه يحذر من إتيان السحرة والكهان والمشعوذين فهو أمر محرم لا شك في تحريمه وسؤالهم وتصديقهم وفعل ما يطلبون من الذبح ونحوه من الشرك الأكبر وعندما يقول الحاج إن الحمد والنعمة لك والملك ففيها اعتراف لله بالحمد وإقرارٌ بنعمته واعترافٌ بملكه ولذا كان إله الحق وما سواه من الآلهة باطل ومن صور التوحيد التي تتجلى في المناسك أن الحاج إذا طاف بالبيت قبر عند ركنه المعظم الحجر الأسود والتكبير توحيدٌ وإقرار بأن الله تعالى أكبر من كل شيء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 فيوحدُ الله تعالى ويُكبِّرُه ثم يُهلِّله سبحانه والتهليل هو أخصُّ ذكرٍ للتوحيد وليُعلم عباد الله أن أصلَ الطواف بالصفا والمروة مأخوذٌ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء وهي متذللةٌ خائفةٌ وجلة مضطرةٌ فقيرةٌ إلى الله حتى كشف الله كربتها وآنس وحشتها وفرج شدتها, وفرج شدتها وفجر لها ماء زمزم المبارك فالساعي, بين فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجى إلى الله تعالى ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى الممات وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليها السلام وفي عرفات ذلك الموقف الذي خصص لأخص دلائل التوحيد وهو الدعاء وأخص دعاء في ذلك اليوم هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير وفي مزدلفة يدعو الحاج ربه ويكبره ويهلله ويوحده وفي العودة إلى مناً بعد مزدلفة لا يزال يلبي حتى يرمي جمرة العقبة وفي رمي الجمرات أيام التشريق تكبير وموقف للدعاء, طويل وموقف للدعاء طويل وهكذا في كل مشعر من مشاعر الحج ذكر ودعاء وتوحيد لأن غاية الحج ترسيخ التوحيد في القلوب فالله أكبر الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ومن مظاهر التوحيد عباد الله ما جاء في قول الباري سبحانه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ومن المعاني المستنبطة من الآية الكريمة توحيد الله تعالى إذ تذبح, على اسم الله إذ تذبح الأضحية على اسم الله ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم على الأضحية وكبر وقال بسم الله والله أكبر كما أمره الله في قوله فصل لربك وانحر أي وانحر لربك أي وانحر لربك فإنهار الدم على اسم الله عبادة عظيمة من أفضل القربات لما فيها من تعظيم وتوحيد لما فيها من تعظيم وتوحيد وخضوع وتذلل لله سبحانه ولذلك كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها عباد الله وكانت العرب في الجاهلية قد انحرفَت عن دين الخليلِ عليه السلام إلى عبادة الأوثان إذ كانوا يتقربون لها بالذبح من دون الله تعالى فلما بعثَ الله النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أعادَ الحنيفية ملة إبراهيم ووجَّه الذبحَ لمن يستحق العبادةَ دون سواه فشُرِعت الأضاحي والهدايا تُذبحُ لله تعالى وعلى اسمه قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي أي ذبحي ومحيايَ ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أُمرت وأنا أول المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله رواه مسلم فكانت الأضحية شعيرةً ظاهرة وسنةً باقية وهي دليلٌ على التوحيد أن يذبح لله تعالى ولا يذبح لغيره وحُرِّمت الذبيحة إذا ذُبحت لغير الله تعالى كتعظيم الأصنام أو الأشخاص أو القبور أو نحوها إنما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِلَّ به لغير الله فمن اضطر غير باغٍ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيم عباد الله علينا أن نستشعر ونحن نتقرب إلى الله بذبح الهدايا والأضاحي أنه تعالى لا يصعد إليه شيء من لحمها الذي نذبحه فالله غني عنا وعن لحومنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يبلغ إليه تقوى قلوبكم ويصل إليه إخلاصكم له وإرادتكم بذلك وجهه فإن ذلك هو الذي يقبله ويجازي عليه والواجب علينا أن نخلص لله ونحن نتقرب إليه بهذه الأضاحي وجميع القربات فلا رياء ولا سمعة ولا مباهى وإنما توحيد وإخلاص لله وبهذا يتبين خطأ من يحرص على أن تلتقط له الصور وهو في حال العبادة يصلي أو يدعو أو يطوف ليرى أهله وقرابته وأصحابه عمله ويمدحونه أو يحب إذا رجع إلى بلده أن يتلقى بالحاج فلان والثناء عليه بما قدم فلنحذر, فلنحذر ذلك عباد الله فهو مما يشوب العمل وينافي الإخلاص فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم إخوة الإسلام وعندما نتقربُ إلى الله بهذه القرابين من ذبح الضحايا والهدايا لله رب العالمين فاننا نتذكر قربان خليل الله فاننا نتذكر قربان خليل الله ابراهيم عليه السلام الذي اراد ان يضحي بابنه الذي اراد ان يضحي بابنه اسماعيل امتثالا لامر الله فكانت مبادرته عليه السلام بتنفيذ امر ربه في ذبح ابنه وموقف ابنه البار من الرضوخ والصبر والاستسلام تذكرةً لنا بالاستسلام لله والطاعة له والإذعان وأن الله تعالى يكافئ العبد فمن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ومما يستنبط من الآية السابقة كذلك أن قوله عز وجل فله أسلموا فيه طلب الخضوع بالطاعة للإله الحق والتذلُّل له بالإقرار بالعبودية والمغزى الذي نستفيده من هذا أن نستسلم لحكم الله وطاعته وننقاذ له تعالى في جميع تكاليفه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين فدخولهم في الإسلام دخول شامل بحيث لا يتخيرون بين شرائعه واحكامه فما وافق مصالحهم واهواءهم قبلوه فما مصالحهم واهواءهم قبلوه وعملوا به وما لم يوافق ردوه أو تركوه واهملوه الله أكبر، الله أكبر، الله اكبر, الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد أمة الإسلام ما أعظم مرابح من حج البيت من حج البيت حجة مبرورة وأكثر مغانمة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال جاء إلى النبي أنصاري فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سل عن حاجتك وإن شئت أخبرتك قال فذلك أعجب إليه قال فإنك جئت تسألني عن خروجك من بيتك تأمُّ البيت الحرام وتقول ما ذالي فيه وجئت تسأل عن وقوفك بعرفة وتقول ما ذالي فيه وعن رميك الجمار وتقول ما ذالي فيه وعن طوافك بالبيت وتقول ماذا ذالي فيه وعن حلقك رأسك وتقول ماذا ذالي فيه قال إي والذي بعثك بالحق قال أما خروجك من بيتك تأم البيت فإن لك بكل وطاءة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسل الله عنك وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك رواه الطبراني أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وشرع لنا من الدين هذه العبادات العظيمة لنوحده ونكبِّره وأشهد أن, لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد ففي هذا اليوم الأغر يوم النحر يتوجه الحجاج إلى ميناء لرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات فإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه إذا كان متمتعا أو قارنا ويجوز الاشتراك في الهدي إن كان إبلا أو بقرا أما الشات فلا تجزي إلا عن شخص واحد فإن عجز عن الهدي صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة بعد رجوعه لبلده ثم يحلق الحاج رأسه أو يقصره ثم يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق وبعد الطواف يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أما القارن والمفرد فليس عليهما الا سعي واحد ويحصل التحلل الثاني بثلاثة امور هي رمي جمرة العقبه والحلق او التقصير وطواف الافاضه فاذا فعل الحاج هذه الأمور الثلاثه حل له كل شيء حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام حتى النساء وان قدم او اخر منها فلا حرج إن شاء الله لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج حجاج بيت الله واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل واتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم فالحجاج الليلة يبيتون بمنا ويوم غدٍ هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة أول أيام التشريق المباركة التي قال الله عز وجل فيها واذكروا الله في أيامٍ معدودات قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام التشريق وقال فيها عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر لله عز وجل خرجه مسلم وغيره فأكثروا رحمكم الله من ذكر الله وتكبيره في هذه الأيام الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون لقد خطب النبي في الناس يوم النحر خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد وأمر بأخذ مناسكهم وأمر بأخذ مناسكهم عنه وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا وعلمهم مناسكهم ونهى الناس أن يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وأمر بالتبليغ وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع وقال في خطبته تلك لا يجني جانٍ إلا على نفسه وقال إن الشيطان أيسى أن يعبد ببلدكم ولكن سيكون له طاعةٌ في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها وقال اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم وودع حينئذن الناس فقالوا حجة الوداع كما خطبهم صلى الله عليه وسلم أيضا أوسط أيام التشريق خطبة عظيمة بليغة بيّن فيها حرمة ذلك اليوم والشهر والبلد وبيّن حرمة الدم والعرض التي اتفقت الملل على حرمتها وحذر فيها من الظلم والتعدي على المال وأنه لا يحل مال امرئ مسلم بغير طيب نفس منه وبين في خطبته تلك أن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض وأن ربهم واحد وأباهم واحد وأنه لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى معاشر المسلمين إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد علمنا من خلال حجته دروسا عظيمة وإرشادات جليلة تعد نبراسا لنا في حياتنا فمن ذلك التأكيد على حرمة المسلم وتعظيم شأنه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ترويع المؤمن فكيف بما هو أعظم من ذلك قال صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم وقال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار رواهم الترمذي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 وأن نظن به إلا خيرا رواه ابن ماجة كما حرص صلى الله عليه وسلم على حماية الناس وعدم إيذائهم أو إلحاق الضرر بهم أو أن يرتكب المرء فعلا يؤدي إلى انتهاك حرمتهم فضلا عن أن يؤدي إلى قتلهم فعن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي جمرة العقبة على ناقة صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك رواه أحمد ومعنى إليك إليك ابتعد وتنح وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة وعليه السكينة ورديفه أسامة وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل رواه أبو داود وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف رواه أحمد وبناء على ذلك نذكر إخواننا الحجاج الكرام وهم يتمون المناسك أن يؤدوها بسكينةٍ ووقار وطمأنينةٍ وخشوع وأن يحافظوا على سلامة إخوانهم المسلمين وأن يرفقوا بحالهم فيحذروا التدافع والتزاحم وأذية الخلق وخاصةً في الطواف وعند رمي الجمرات والتنقُّل بين المشاعر وأداء المناسك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واعلموا حجاج بيت الله الحرام أن التأخر إلى اليوم الثالث عشر فيه استنانٌ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل وأكمل وأعظم أجرا فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنن حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر كما أن التأخر لليوم الثالث فيه إرفاق بالآخرين, فيه إرفاق بالآخرين ومصلحة لجموع الحجيج فخروج الناس كلهم في اليوم الثاني وتعجلهم جميعا قد يفضي إلى المزاحمة والمشقة وإلحاق الضرر ببعضهم عباد الله إننا إذ نذكر في هذا المقام إخواننا الحجات ونغبطهم على ما يسر الله لهم لنسأل الله أن يتقبل منهم وأن يسر أمورهم وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين وبالأجر غانمين وعليهم أن يتذكروا أن من خصائص البيت الحرام التي ميَّزه الخالق العظيم بها أن جعله بيت الهدى ومنبع الهداية والرشاد كما قال تعالى في وص بيته المحرم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركًا وهدى للعالمين فعلى من من الله عليهم بحج بيته الحرام أن يُترجِموا من تفعوا به في هذا الموسم واقعًا إذا رجعوا إلى ديارهم بأن يكونوا قدوة حسنة ويكونوا هدى لأهلهم وأولادهم وقرابتهم وأصحابهم وأن لا يعودوا إلى المعاصي والذنوب بل يحرصوا أن تكون صحيفتهم بيضاء ناصعة نقية وكيف يعود المرء لتلك القبائح والموبقات وقد نال من الهدى في حجه ما نال فكما وفقكم الله فاستمتعتم بالبيت الحرام ووقفتم بعرفة وأتيتم مزدلفة المشعر الحرام فاشكروا الله على ما هداكم إليه واتقوه ولا تعصوه واستقيموا على شرعه وتوبوا إليه عباد الله وبعد أن منَّ الله علينا بأداء هذا النسك العظيم وبلوغ هذا العيد المبارك وإظهار الفرح به فلنتذكر إخوةً لنا في الدين أصابهم ما أصابهم من قبل عداء الدين من الاضطهاد والتعذيب والتنكيل يذبحون ويحرَّقون وبالقصف يُقتَّلون في شتى بقاع الأرض فيمرُّ العيد بهم وقد حرموا الفرحة والسرور ومنعوا, ومنعوا رؤية أهليهم وقرابتهم وذويهم فنسأل الله أن يفرج همهم وينفس كربهم وأن يبدل خوفهم أمنا وذلهم عزا وحزنهم فرحا وإلى أخواتنا المسلمات نقول يا إماء الله يا شقائق الرجال يا معشر النساء عليكن بتوحيد الله وطاعته وتمسكن بشرع الله واحرصنا على مرضات ربك ونطاعته وحافظنا على حياءك وعفافك وحشمتكن وحجابكن وابتعدنا عن التبرج والسفور والاختلاط واعلمنا أن محافظة المرأة على دينها وتربيتها لنفسها على الفضيلة ومكارم الأخلاق ورعايتها لمن تحت يديها من رعية وتنشياتهم النشأة الصالحة لهو أعظم وسيلة لمواجهة أعداء الدين الذين يسعون إلى تغيير هوية المجتمع المسلم وإفساد أهله وتذكرنا أيها الأخوات قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت رواه أحمد فإذا حققت المرأة هذه الشروط كانت موعودة بدخول الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت وأنتم يا عباد الله تذكروا أن نبيكم قد أوصى بالنساء والإحسان إليهن فاعملوا بوصية نبيكم وقوموا بما يجب عليكم اللهم عز الإسلام والمسلمين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 اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح العيمة وولاة الأمور واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم من أراد بلادنا، وسائر بلاد المسلمين بسوء، فاشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم احفظ بلاد الحرمين، ومقدسات المسلمين، من شر الأشرار، وكيد الفجار، ومن عبث العابثين، وكيد الكائدين، وعدوان المعتدين اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم إنا نسألك أن تنصر إخوانا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحمات الحدود اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم أنزل عليه مستكينة والصبر وثبت أخدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم عجل فرجهم يا رحمن يا رحيم اللهم خذ الطغاة المتجبرين واقمعهم يا قوي يا عزيز اللهم فرق شملهم وشتت جمعهم واجعل دائرة السوي عليهم واجعل عليهم وعلق الرُّعب في قلوبهم، اللهم إنهم لا يُعجزونك، اللهم اغفر لنا أجمعين، وتقبَّل منا صالح أعمالنا، وتجاوَز عن تقصيرنا، وأخرِجنا من ذنوبنا، كيوم ولدتنا أمهاتنا لا تُفرِّق جمعنا هذا إلا بذنبٍ مغفور، وعمل مبرور، وسعيٍ مشكور يا رحيم يا غفور، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، وارزُقنا الاستقامة على شرعك القويم، وثبتنا على الدين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم أعِد علينا هذا العيد، اللهم أعِد علينا هذا العيد، وعلى الأمة الإسلامية وهي ترفل في ثوب العزة والكرامة والنصر والتمكين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين